ما كانت مرصادا للطاغين مآبا لا بثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء ام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 رَبُّكَ عَطَاءٌ حِسَابا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ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 دَمَتْ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي قُمْتُ تُرَابَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَاجِفًا تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجفة